ونحمد الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لما صبرت من إخوالنا بالاداره من الذين تقدموا لدورة أصول الفقر عدد وصل إلى المئة تقريبا بين البنين والبنات استعجبت كثيرا ومرارا وتكرارا ما كنت أتوقع Thank okay. you. Okay. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنولاه وبعد كنت يجلس الشيخ تقريبا ستة أشهر لم يحضر الدرس فبدأ العدد يتناقص من 157 إلى 6 آخر جلسة تقريبا كنا ستة من المية شخص حتى أذكر مرة ذهبنا إلى بيت الشيخ يسكن خلف الجامع الأزهر الحمد الله تعالى عليه فلما طرقنا الباب ردت زوجة الشيخ فقالت الشيخ نائم فقلت لها يعني يا ليتك تكذب علينا وتقول الشيخ تعبان فقالت لي تعيز نجد باب لي فقال معي أخي حبيبي محمد عبد الله السي السويس فقال انت تاتي من الزيتون كنت اسكن في الزيتون فانا اتي من السويس فقلت المره القادمه تكون الخزف لما جاء الشيخ في المره التي بعدها وكنا على مدار شهر وعشر ايام ستة افراد لم نزد ولم يقل من احد لنرقص من احد اربعين يوم اتى الشيخ وقبل أن يسلم علينا قال الصبر على طلب العلم اولى من العلم الصبر على طلب العلم أولى من العلم فقلت يا شيخ يعني لو كانت هذه الكلمة مجرد جملة قيلت قالي لا واقعية الجملة اولى من نطق الجملة فما كان من المنتظر أن ندرس مع الشيخ على فضار سنتين تقريبا كان المقرر حوالي أربع كتب منهم اثنين مراجع من مخطوطات درسنا مع الشيخ تقريبا حوالي ستة عشر كتابا منهم اثنى عشر مخطوطة كانت علة الشيخ العدد قال احنا ما عندنا مئة سبعة وخمسين أصولي لو كان عندنا مئة سبعة وخمسين أصول كنا فلاحنا عندنا مئة سبعة وخمسين أصولي ينظر إلى الأدلة ويستخرج منها الأحكام كانت الأمة دفلاح تلام الشيخ مصبوح وحكى عن الشيخ مصطفى عبد الخالق وهو الأخ الأكبر لشيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتاب فقه السنة احنا ما أبركنا الشيخ مصطفى كان هذا الرجل يقال عليه آخر الاصوليون من قال هذا الشيخ كان لا يقبل في الدراسات العليا أيما كان رئيسا للقسم أكثر من طالبين. كل العام هو الآن القسم لا يخرج منه كل ثلاث سنوات تقريبا الطالب مادة أصول الفقه رغم أنها هي أصول الفهر لا تدرس في جامعات أوروبا إلى الآن هذه المادة لما وضعت في موسوعه ريكورد إن أصعب العلوم الشرعية أو أصعب العلوم التي تدرس في الجامعات فوضعت عندهم في المعادلة وأخذوا منا كتاب نهاية السول أبنائي اللي في الأثر يعني لهم ضربه بهذا الكتاب ومن الأثر عندنا يعني اخذوا الكتاب ويدرس في جامعاتهم إلى الآن قالت النهارده انا لي كورس ادرسه في جامعة هامبرك في ألمانيا في شرح كتاب نهاية السول هذا لماذا؟ لأنهم يعدون أن هذه المادة هي أصول الفهم عشان عايز أقول لك ليه لو عندنا 157 مصنفين فلاح. فعلى منطق الغرب لو عندنا 157 فاهم أو عنده آلية صحيحة للفهم كان على الأقل لقضية الخلاف انتهت أو كانت تكون يعني معدومة تنعدم شيئا فشيء. فالعدد الذي أراه الآن عددا يحتاج إلى ولا عدد سيبقى معنا إلى نهاية الدورة الدورة تم المحاضرات المحاضرة من الخامسة إلى التاسعة يتخللها المغرب والإشاء صلاتين المغرب والعشاء. المحاضرة الأولى مقدمة عامة عن العلم وخاصه بقدير التصنيف والتاليف فعنا رح وسبع محاضرات في كتاب اللمع للإمام الشرازي، وكما قلنا سيعطى الذي سيتاز هذه الدورة سندا في كتاب اللمع منا إلى الإمام الشرازي سند متصل تماما، وسند آخر في تخريج كتاب اللمع. من طريق آخر فسند اللمعة من طريق شيخي شيخ محمد ياسين الفداني وسند تخريج اللمعة من طريق شيخنا الشيخ أو الفضل الغماري. قضية براثة علم الأصول لها من هدية خاصة فأحنا بنسمح المساجد وقروس المساجد اللي بيكون بيننا عوام كتير فنسمح بأشياء لن نسمح بها في دراسة في دراسة أكاديمية لعلم اصول الفقه الدراسة في علم اصول الفقه لا لابد أن يكون الطالب كل آذان صغيرة كاملة يسمع بأذنيه ويسمع بعينيه برؤية شيخه ويسمع بيديه عندما يقيد الكتابة أنا سأبلغ أخوانا القائمين على الإدارة أنه لن يعطوا أحدا من تسجيلات هذه المادة إلا بعد اكتياز مرحلة السند لحيث ياخد السند نسمح له أن ياخد تسجيل صوتي أو مرئي من هذه المحاضرة عشان لابد أن يقيد طالب العلم ما يسمعه بكتابته في تعليمات معينه ساسردها في حين الصلاه ونبدا بعد الصلاه ان شاء الله الهاتف المحمول في المراحل اللي حيجي متاخر والتاخر ميزانه انه حيدخل بعد المحاضره حيكتب غياب حيكتب في المحاضره غياب وسيؤثر عليه في الامتحان في الاختبار في السند شفهي سأجلس مكانه ويجلس مكانه حتى بناتنا سأجلس خلف الستارة وسيجلسون يدرسون ما يسمع منهم هكذا ثلاثة الكتابة يضع الطالب ورقة بيضه في كل صفحة في الكتاب ما أذكره عند جملة معينة أقف عندها يضع عليها رقم ويكتب في الصفحه البيضاء الرقم وما أقوله يعني مش عايز طالب يوصله مش عايز طالب ينظر إيه عايز الطالب ينظر في الكتاب عدم السؤال لحين انتهاء المحاضرة تماما عدم السؤال لحين انتهاء المحاضرة تماما السؤال لا يكون إلا في المحاضرة فقط ليس إلا اي سؤال خارج المحاضره لن نجيب عليه تماما عشان ضيع الوقت جاي وقاطع من وقتك ومن فلوسك بتاخد فلوس وجاي تحضر محاضره وسايب اهلك في البيت عشان تستفيد استفيد وما ضايعش وقتك وقتك عندك انت رخيص عندنا احنا غالي عايزين اليوم بو كنت 48 ساعة عشان الإنسان يلحق يمر من مكان لمكان تعادل فأنت مش جاي تدرس اصول فقه علشان تستعرض ببعض المعلومات على غيرك الله. بعض الاخوة اعترضوا على قضية التسجيل بس احنا القضية احنا عايزين نتعهد على ان مش عايزين حفظه مش عايز انسان يجي يكرر مادة مرة اثنين وثلاثة حيحفظه حيكون كالإزاز بالضبط حيحط في حاجة وليبها مش حيستفيد منها حاجة مش عايزين نصل لهذه الدرج فمنع التتجيرات لهذه لهذه العلة فقط بس ليس إلا هاي. مش بلوبي الحاجة يعني أخي بقول لي يا سيدة علينا أنا لا ابني لم تحقولش عليك أنا عادي تلعك بالدائرة اللي انت متعود عليها بس زي اللي تحفظ ومتتخامش مش عادي تبقى حافظ همش عاديين حافظة خلاص فهيسجل سجل ما اختلفتش لكن هيظهر الكلام ده عند عربة في الكلام هل تتعرض لي بقى المادة بعد كده لما تسئل حيبان بقى تكون حافظ ولا فاهم خلاص الأسئلة احنا وقفنا عند قديمة الأسئلة الأسئلة تكون مكتوبة وتعرض في آخر المحاضرة ونجيب عليها إن شاء الله في بداية المحاضرة التي تليها حتى يكون في وقت متسع مثلاً عشر بقايا كل حاجة نجيب فيها الأسئلة إخوانك اندخريني هتقول لي إيه الفايدة هم إيجوا ونحترس أنهم يكونوا موجودين ويكونوا موجودين مع غيابهم لأن من المفترض أنهم يكونوا موجود أهلي نرده مسموحة شيء صبر زيما أنت عايز فرح صبر الله من فواية دراسة وصول الفقه ترتيب حياة الدارس ترتيب حياة الدارس طالب الوحيد اللي بنلمس فيه ترتيب حياته فالله علم الوصول ليست لأنها تزكية لمادة التخصص لا ولكن الحال العملية الموجودة متى يتكلم وكيف يتكلم وإلى من يتكلم وبأي أمر يتكلم فمعذرة أنا بديت بموضوع التعليمات لأن العدد أنا ما ذال استكبره أنا كنت أظن لما حنعرض قضية دورة الأصول لأننا عنا هننتهي من دورة اللمع على مدار شهرين هنبدأ في دورة تانية في منظومة الخلاف أربع محاضرات في شهر واحد ثم نبدأ بعد ذلك في دورة ثالثة في كتاب في لبو الأصول لذكرى الأنصار على مدار شهرين تانيين ونحط في دماغي نحبق بعشرة ونتهي يعني ان وصلت إلى النصف هذا يبدأ شيء من تفكي. أربعة ثلاثة لكن لما يتقلح ما عندنا 128 دارس ودارسة لازم أقف إن حاسمع أن العبارة غير مفهومة العبارة الأصولية لازم تكون زي ما هي دين موجودة في الكتاب هندي كتاب اللمع بسنديين سنج للكتاب فهتاخد معاً تعليقات الشيخ محمد ياسيني فداني كما هي عشان يحيق لك حمل السنج شرط من شروط حمل الرواية سند الشيخ الغماري في تخريج أحاديث اليوم معولة على الكتب السبعة التي فيها سند الشيخ الإثمين أنا كررتهم مرتين فحذيب ما اعتراضنا على جزئية التصوف عند الشيخين فمعلوم من هو الفداني ومعلوم من هو الغماري بس نأمل أن السند يتحول من الصوفية إلى غيرها فالسند توثيق لما يحمل فقط فقط فالعلم روايه ودراية الرواية هو السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان والدراية فهم ما حمل رواية النوع الثاني ده بيحتاج للديانة شوي النوع الأول ادخل فيه عند علماء المصطلح حكم رواية المبتدع والضابط ألا تكون هناك سلة بين روايته وبين بدعته فعلى حد علمي بمشيخي ما في الصلة بين هذه الكتب وبين ما كانوا عليه من تصوره حتى حتسمع ان فلان صوفي وفلان صوفي وفلان كذا وفلان كذا بقضيه وقضيه توثيق ما تحمل من علم قضيه اخرى خلاص مفهوم المشايخ ولا اهم شيء احب ان اذكر ابنائي واخواني به الادب في الطلب سل ما لكن تخير من الالفاظ على حسب وضعك تيم الاختيار سل زي ما انت عايز لكن اختار الفاظ معينه وحط نفسك مكان المسؤول تنفعلك لك ولا ما تنفعلكش اذا تنفع لك اسال ما تنفعلكش ما تسالش بعد ان باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يؤمن احدكم ثلاث مرات حتى يحب لاخيه ما يحب للنفس. مش عايزة سؤال وألمس حاجة السائل في سؤالك وأضطر لعدم الإجابة عليه. زي ما أخي وسألني هل يجوز الصلاة هنا والمزج تحت؟ هذا تلويح سؤال سؤال عند علماء البلاغة على ضربين لأن أسلوب من أساليب الإنشاء ينشئه السائل لإزالة أمر مستشكل عنده فإما أن يكون السؤال سؤال استفساري يستفسر به لإزالة الإشكال وإما أن يكون السؤال سؤال اختباري الثاني هذا بالاتفاق لا يكون إلا من الأستاذ للتلميذ أما إن عقصت القضية دل على عدم الادب طبعا نرمى تلامي مفهوم أنا أستحي أن ألوح بلحيه فيها سمت السنه لأن هذا السمت على رؤوسنا يعلم الله عز وجل كم تحملنا من جراء هذا السمت فقط فعايز صاحب هذا السمت يكون متأدد بما يحمل من علم شرعي فقط علم الأصول هيعلمك باب عندنا من علوم علوم أصول الفقه علم يسمى علم الخلاف. أصول الفقه لها تسع علوم. يدرس أصول الفقه، يدرس تحتها تسع علوم. من ضمن هذه العلوم حاجة منسميها علم الخلاف. كل علم له أصوله، له مراجعه، له علماءه، له دواوينه، له طريقة الاستدلال فيه. علم الخلاف هو. السمة الرئيسية في أدب الخلاف إذا تسمع رأي مخالف لك أو لرأيك وتحترم قائل الرأي المنظومة الخلاف لها أربع أطر أربع برؤي، تقولوا تطور الخلاف قول المخالف القائل القول الحكم عليه أربع أسس عشان نطلع في الاخر نقول الخلاف ده ينفع ولا ما ينفعش. نتعلم من علم الأصول عشان تخشت منظومة الخلاف لازم يكون عندك آلية في علم الأصول عشان كده قلنا نبدأ بكتاب اللمع واخترت هذا الكتاب لأن لنا فيه بحمد الله عز وجل وفخرا لنا سندا للإمام الشرازي متصلا عن طريق شيخي الإمام محمد ياسين فلان فعايز طالب العلم يكون متأذن عن دنوع من الأدب متوج هذا الأدب بالحلم الذي هو تاج الصبر مثل مبروب عند علماء التفسير جلس على القمة مع ابن عباس عشر سنوات وأخذ منه تقريبا تفسير مئتي آية وجلس مجاهد سنتان مع ابن عباس وأخذ منه تفسير القرآن كاملا. فقالوا كان على القمة كثير الكلام مع ابن عباس فلو صبر على القمة على ابن عباس لتعلم منه كثيرا مثل المضروب في كتب علوم القرآن طالب العلم إذ لم يكن عنده نوع من الصبر مش هتعلم تعودنا من المشايخ أنه لما نجد ان طالب العلم مش صبور لا نحمله رواية في من أبنائي وهو موجود معي الآن اسمعوني جيدا رفض أن أعطي إجازة في كتب السنة السبعة احد ابنائنا من دلتا مصر لانه كان يتصل على الهاتف في اليوم الواحد اكثر من مائه مرة فلما جه الواسطة واخ حبيب لنا اخ من اخوانا الدعاه الذين ندينوا الله عز وجل بحبه فوسط له فقلت له اعطي رقمك وخليك واسطه بيني وبينك ما اكمل اليوم وقال لي بنفس المسرك انا على مذهبك وكان يقصد بيها في اليوم تقريبا مئة مرة فهذا قلوق كنت أسعى المشايخ القلوق لا يحمل الرواية ما يحملش رواية ما يحملش رواية غير صحف الصبور فبالك بقى لما تبقى رواية كمان في وصول الفقه اللي مشتهر عند الناس انه من طلاثم العلوم الشرعيه فاخر حاجة بمبدأ تليفون المحمول متعود أنا متعود لأن أبناء دائما في الدروس تصل عليه بالتليفون يا شيخ انتا جاي نرد عشان يجي نقول آه جاي ألو مش جاي فده أمر مسموح به في الدورات العلمية كليات المعاهد لم أسمع بهذا أبدا في أخي من الإخوة سلم عليها أنا وداخل قال أنا نتصدق قلت لنا وانا الحمد لله يعني إن الله من نظري فأثبت في سمعي فإن أسمعه مرة فمنسه وشت عمري تماما تصل عليها بالتليفون قال لي يا انت جاي النهارده عشان اجيب المكان بعيد قلت له لا ما تجيش احسن وانا جاي ولو جيت وسمعت صوتك هطلعك بره حصل هذا الكلام بالتليفون ليه انت تيجي تستناني انا مستناكش لان احنا ما في مسجد عام او في من العوام اكثر منهم طالب علم المفترض ال128 الموجودين قدامي دلوقتي كلهم طلاب علم وطالب العلم المفروض يكون أحرصوا على العلم من أستاذة إنجاز التعبير فمش حسمح بأن حد يتصيب بتلفون التجاي ولا مش جاي ابناء اللي تعودوا معي على هذه الضربة هنا لا مش تنفع دي ما تنفعش عايز تخضر تعال مش عايز تخضر مش رح أجيه في البيت ولو ما جيتش هتريحني من بلغ يعني اللي يسأل أجي ولا ما جيش عايزو عد يتكي في البيت خليه تكي في البيت جاي يعمل ايه ولما ييجي بهذه الهيئة يأتي حتى يتعلم اصول فقه لا احنا كتعرصون مش عادي لأننا سيضر بسمعتنا أكثر ما يجري خلاص وإن كان سيحمل سندا هذه النوعية وإن كان معنا إلى آخر الدورة ونجح فيها ولمسنا أنه لا يصلح أن يحمل سند بهذه المادة فلن نعطيه السند لأن عندنا شرط أعطانا مشايخنا السند به قال ولا تعطي السند إلا بحقه إذا وجدت في الطالب إن الحق ده مش هيتوفر عنده مش همضيله على السند فلن يمضى على السند وختم معين معلوم في المجامع الفقهية مدخاطا فلان السند فمش هضع ختمي على سند إلا إذا تاكدت أن ابني أو ابنتي يعني سيعطي هذا السند بعد ذلك بحقي لأن الشرط في الحق الدين أن يكون إنسان دين مش هيروح أشتغل به لو اشتغلت بهذا السند يعني هدفك المنبسة لا أرض قطعة ولا ظهر أبرا مش نقل حاجة السند دا اللي بيتفعوله وميغدوس منه له. خلاص على هذه التعليمات نتفق على الشرط نلتزم بما تكلمنا فيه ونبدأ على ذلك ببركة الله عز وجل بخمس نقاط لهذه المحاضرة في خمس نقاط لهذه المحاضرة النقطة الأولى الكلام في المقدمات النقطة الأولى الكلام في المقدمات النقطه الثانية الكلام في أنواع التصانيف النقطة الثانية الكلام في أنواع التصانيف أنا بعيد الكلام مرتين النقطة الثالثة الكلام على عملنا في هذه الدورة ماذا سنصنع في الكتاب يعني عملنا في هذه الدورة النقطة الرابعة قضية الانتهاء من الدورة والإجازة النقطة الخامسة ما الذي سيحصل عليه الطالب من علم الفقه بهذه الدورة؟ ما الذي سيحصل عليه الطالب من علم الفقه أو علم الشريعة أو علم الأصول من هذه الدولة قديما كان أهل العلم لهم كلمات محفوظة محفورة لتحفيز طلاب علم أصول الفقه فمثلا نقل الإمام الشنقيطي في كتاب عبدالبيان والشنقيطي هذا صاحب المذكرة التي كتبت على كتاب روة الناظر المسومة مذكرة الشنقيطي وهذه المذكرة على قسمين قسم بالمقدمة المنطقية سماها الشيخ البحث والمناظرة وقسم بالكتاب الذي طبع باسم المذكرة وكان هذا يدرس على أربع سنوات في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينه المنورة كان له كلمة في تحفيز الطلبة كان دائما يقول جهلت الأصول عوام العلماء جهلت الأصول عوام العلماء ويقصد بالعلماء الذين لهم جربة بأي علم شرع بخلاف الأصول، علم التفسير الذي لا صلة له بأصول الفقه، عالم اللغة الذي لا له بأصول الفقه، عالم الاعتقاد الذي لا له بعلوم الفقه، بعلوم أصول الفقه، عالم الحديث الذي لا له بأصول الفقه، هذا من عوام العلماء، فما من علم؟ إلا وتجد أهله يعقدون بابا صلة هذا العلم بعلم الأصول كما عقب الزركشي في كتابه البرهان صلة علم التفسير بأصول الفقه كتب الحديث كتب اللغة حتى كتب الاعتقاد فلا يستطيع طالب أن يرد عن مذهب أهل السنه والجماعة يرد كلام المتكلمين إلا إذا كان له ذربة بأصول الفكر. فجهلت الأصول عوام العلماء لو علينا شوية بالسند سند بالكلام يعني سنجد أن علماء القرون الوسطى قبل الخامس والسادس والسابع الهجري الذي كان فيه شغل سنة من تيمية ابن قيم وابن رجب وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم كانوا يقولون من حرمة الأصول حرمة الوصول، من حرمة الأصول حرمة الوصول، والمقصد الوصول للغاية المشودة، الوصول للغاية المشودة. السؤال كيف ندخل إلى علم الأصول؟ كيف ندخل إلى علم الأصول؟ العلماء في التدريس كانوا يعقدون مقدمات تؤهل الدارس للدخول في العلم وكان البدء في الكلام عن طريق باب كل علم مقدمة العلم يعني لم أدخل إلى هذا العلم إلا عن طريق هذه المقدمة وبدأ من أهل العلم من يصنف في هذه المقدمات فقط فكتب غير واحد من أهل العلم تحت عنوان مقدمات العلوم. مقدمات العلوم. كتب محمد بن علي الصبان، صاحب الحاشية المعروفة بحاشية الصبان، على شرح الأشموني بألفية منعك. حاشية الصبان على شرح الأشموني بألفية وكتب محمد بن إبراهيم الصالح في مقدمات العلوم كتابه الموسوم، وكتب الزرنوجي إمام من أئمة الحديث كتابه الموسوم بتعليم المتعلم كيف يتعلم وغيرهم من أهل العلم كثر من كتب في هذه القضية أشمل من كتب في هذه القضية ما جمعه الصبان في أبياته حتى يحد لنا مقدمات العلوم في أبيات ثلاثة ثلاث أبيات من الشعر جمع فيهم ما يسمى بمقدمة العلم أي علم من أصول من فقه التفسير من لغة من الحديث لابد أن يمر الداخل في العلم من خلال هذه الأبيات الثلاث ماذا قال فيهم محمد بن علي الصبان؟ قال إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمر إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمر نسبة وفضله والواضع والحكم والاستمداد قول الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمره نسبه وفضله والواضع والحكم والاستمداد قول الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف فأي من دارس دراسة أكاديمية لعلم شرعي يجب عليه وجوب حتمي للاستقراء الذي دل عليه طرق التعليم والتدريس أن يمر من خلال هذه الأبيات الثلاث الدليل على هذا الوجوب والاستقراء لقضية طرق التدريس فطرق التدريس التي سلكت عن طريق الأكابر فلحت وانتجت، وطرق التدريس التي سلكت غير طريق الأكابر ما فلحت وما انتجت. طريقة الأكابر أعني بها طريقة السلف الصالح ويكفي شرف الإمام الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم كيف يتعلم أن يكون أول واحد على وجه الأرض لا قل مسلم ولا نصراني ولا كذا يكتب كتابا في هذه المد اليوم نأخذ الطرق التدريس من الغرب وتدرس في كلياتنا لسيما والكليات الشرعية وعندنا عند العرب والمسلمين الأصول والمراجع التي تؤهل الدارس لاختيار أفضل طرق التدريس على حسب كيفية الطلاب. مقدمات العلوم سندخل من خلال هذه الابيات المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه هذه المقدمة الباب الذي سنفتحه وندخل من خلاله لعلم أصول الفقه الحد إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم التمر الحد ما معنى كلمة الحد الحد بمعنى التعريفي عند العلماء ولكن تعريف من نوع خاص يمنع من خروج شيء من المعرف ويمنع من دخول شيء عليه اللغة العربية غنية بالمترادفات ومن العلم بالمترادفات علم بما يسمى عند العرب بفقه اللغة وهو ما يسمى عند العلماء فقه استخدام الكلمة في موضوعها. الحد والتعريف كلمتان مترادفتان متى تستخدم كلمة الحد ومتى تستخدم كلمة التعريف إن كان التعريف إجمالي عامي يسمى تعريفا وإن كان جامعا مانعا لا يعترض عليه أحد مسمى حد وكلمة لا يعترض عليه أحد يعني لا يأتي أحد بعدك وقل هذا التعريف ناقص سيلزم منه زيادة كذا أو هذا التعريف زائد فيلزم منه نقصان كذا يسمى تعريف جامع مانع التعريف الجامع المانع يطلق عليه حد في اللغة يقال الحد بيان المحدود على حقيقته واستعملت في اللغة كلمة الحد من الحدود بين الاشياء من الحدود بين الأشياء حتى يفرق بالحد بين ما يصلح وبين ما لا يصلح حد أصول الفقه عايز تعريف للأصول الفقه جامع مانع في كتب الأكادر كتب الأقدمين نقول حد أصول الفقه ولا يقال تعريف أصول الفقه للأسف في كتب المحدثين المعاصرين يقول تعريف أصول الفقه هذا من بديل الباب الأول لعل المصنف لا يعلم الفارق بين الحد والتعريف وهذا أغلب للغالب الباب الثاني من باب حسن الظن بالمصنف أنه لمس ما يكون أقرب للفهم ما يكون أقرب للفهم اللي هي فكتب له ما يفهمه كتب للطلاب ما يفهمونه الطلاب لو كتبنا الآن في كتاب معاصر حد أصول الفقه ستجد الطالب يقف مع كلمة الحد سنوات لكن لما نقوله تعريف أصول الفقه ستجد التهلة فهمت القضية خلاص لكن على الطالب أن يعود الأذن على مصطلحات السلف مصطلحات الأكابر في هذه المادة مصطلحات أهل هذا الفن وكل فن مصطلحاته فلازم تعود الأذن على هذه المصطلحات مفهوم حد أصول الفقه أي مركب في اللغة العربية من أكثر من لفظة له تعريفان أي مركب في اللغة العربية من أكثر من لفظة من لفظتين من ثلاثة من أربعة هكون لي تعريفين اثنين هنقول علم التفسير ادي مركب من لفظتين يبقى ليه تعريفين علم اصول الفقه مركب من ثلاث كلمات يبقى له تعريفين اثنين خلاص اي مركب من اكثر من لفظه له عند العلماء تعرفان التعريفات علم من العلوم اختص بها علماء المنطق علماء الحدود والكلام في الفدود والكلام في دقة التعريفات كان لعلماء المنطق النصيب الأكبر ولنا مع المنطق وقفة طالب العلم يحتاج إلى المنطق يحتاج إلى المنطق المنطق يقول عنه شغل الثاني 200 على قسمين منطق جائز ومنطق ممنوع. المنطق الجائز هو الذي يستخدم في الأحكام الشرعية العملية، ويستخدم في الذب عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويستخدم في الرد عن الجدل عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. المنطق الممنوع هو الذي يستخدم في تقرير العقيدة الباطلة. لما تسمع القسمين يبقى تضع كلمه شيخ الاسلامي 200 من تمنطق تزنطق بعض الطلبة يستشكل عليهم الأمر ازاي شيخ سامي 200 قال من تمنطق تزنطق وكتب في المنطق ونقد المنطق ورد على المنطقيين له ثلاث كتب في المنطق يبقى ازاي يكون ليه ثلاث مصنفات يعني تعلم المنطق بهذه الدرجه وقال من تمنطق تزنطق وبهذه الجملة تصرف عليه قسم على قسم المتكلمين الذين وضعوا المنطق أساس في عملية الاعتقاد أما المنطق الموجود في قضية الأحكام فيحتاج طالب وصول الفقه لا محالة النزعة الأخيرة التي خرجت في العهد المعاصر بقضية تجديد وصول الفقه رفضت تقريبا من كل المجامع الفقهيه وما زال البعض يدندن بها ويريد أن ينقي أصول فقه من المنطقيات الموجودة فيه فإذا خرج المنطق من أصول الفقه فلا أصول للفقه لا اللي هنعلمه في كتاب اللمع، فعلى طالب العلم أن يتروح لأنه لابد أن يفكر عشان اللي سمعه لما يدخل في أي كتاب من كتب السلف سيجد أن هناك فارق فلازم يصبر حتى تصل المعلومة على أكمل وجه علم اصول الفقه حده قلنا له تعريفان تعريفه كعلم ماذا يعني اصول الفقه والتعريف بالمفردات وهو المعني عند العلماء بذكرهم بقولهم التعريف كعلم التعريف الاضافي والتعريف بالمفردات تعريف المركبات هذه عناوين معناها واحدة لو قال لك التعريف الإضافي أو الحد الاضافي هو التعريف كعلم التعريف كمفردات هو التعريف بالمركبات هناخد تعريف تعريف من الاثنين علشان أصل مع الطالب لبيان ما هي حد أصول فكرة. التعريف بالمفردات حد المركبات عندنا قاعدة منطقية تقول تعريف المعرف تعريف مما يتعرف تعريف المعرف تعريف مما يتعرف تجفون يا أخوان الله يعني الأرض يعني في حيات ما بها مرة جاية مش هيصنع بحيث ذا خالص أصول الفقه التعريف بالمفردات معنى إيه افراد التعريف تجزئة التعريف وتعريف كل لفظ بمفردها فإذا عرف المكون عرفنا المتكون إذا عرفنا أصول بمفردها وفق المفردية يبقى عرفنا كلمة أصول فقه عرفنا التعبير اللي هو بيقول لي أصول فقه لأن نعرف المفردات نعرف الأصول ونعرف الفقه الكلمة الجمع في اللغة العربية حتى تكشف عليها في المعاجم اللغوية لا بد لها من أسس وقواعد لو أتيت بكلمة أصول وعايز تكشف على معناها في معجم من معاجم اللغة العربية عشان تعرف معنى كلمة أصول إيه لن تجد معنى لكلمة أصول فعلماء العربية قالوا لابد أن تفردوا الكلمة أي تأتي بمفرد الكلمة أصل وإن كان فيها حروف زائدة تأتي على أصل الكلمة وتكشف عليها كلمة أصل مفرد بكلمة أصول وهي كلمة لا زيادة فيها فالكشف في المعاجل يكون في حرف الهمزة والصاد وما يثالث هما اللام ستجد أن في اللغة العربية كلمة أصل في اللغة العربيه لها أكثر من معنى فكلمة أصل بمعنى ما يستند إليه الشيء ده معنى من معاني ما يكون أثاثا للشيء ده معنى تاني. ما يبنى عليه الشيء ده معنى تاني. ما يستخرج منه شيء ده معنى رابع ولذلك قال بمنظور في تعريف كلمة الأصل لها معاني كثيرة في اللغة العربية أبرزها ما بما يستند إليه الشيء ما يستقى منه الشيء ما يخرج منه الشيء ما كان أصل للشيء من بنى عليه شيء يسمى أصل. عود نفسك لأصول الفقه لابد انك تحب اللفظة عند اللغويين أولا وهتعرف ليه ثم عند الشرعيين ثانياً. لابد لكل دارس من غاية وتحديد الغاية يحدد الوسيلة انا عايز ادرس اصول فقه دراسة ولا ثقافة هؤلاء دراسة يبقى الوسيله تكون على التدرج التالي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهذه الصور ثقافة يفك كتاب فلان يبالغاية لتحدد الوسيلة عايز أحد أصول الفقه حد جامع مانع بغيث الوسيلة قالوا يعرف في اللغة ويعرف عند علماء الأصول حتى يجد الدارس الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاستراح هل هناك فائده من وجود هذه الصلة آه. الفائدة تطبيق اصول الفقر بين النظري وبين التطبيق هذه الصلة الموجودة بين اللغوي وبين الشرعي كلمة الواجب مثلا معناها في اللغة اللازم والصاق ومعناها عند الشرع كما سنعلم ما يثاب على فعله امتثالا للاجر ويعاقب على تركه الصلة اللي بين اللغة وبين الشرع معنى اللغة ومعنى الشرعي أن الذنة لا تبرأ إلا بفعل الواجب لأنه أسقطت عليه ولزمه هذا معنى لغوي طب أسقط وألزمت به فرتب على هذا السقوط الأجر والعقار فلا تبرأ الذنة إلا بفعله فاللحينام عن صلاة العصر وأذن المغرب نقول له إيه صل العصر، شو كده ولا؟ ليه الزمنان بثلاث العصر معنا الوقت مرة، هاه؟ لأن الذمة لم تبرأ، لا بد من فعلي هذا الفعل الذي أوجب عليه بين اللغوي ويرصتلاحي، يبدي لي فائدة الأصول، العمليات التطبيقية للأصول، خلاص؟ طيب ماذا يقول علماء الأصول على كلمة الأصل؟ إن كان اللغة تجمل في قضية من بنى عليه شيء يسمى أصل نظر علماء الأصول إلى تعريف اللغة فقالوا هذا أصل عندنا تعريف اللغة بهذا أصل عند علماء الأصول فقالوا الأصل بمعنى الدليل لأنه يتحقق في معنى اللغوي ينبني على فقه. الأصل بمعنى الدليل فيصح أن تقول في المسألة والأصل فيها كذا أي والدليل فيها كذا فده معنى عند عمال أصول الأصل بمعنى الدليل وسمي الدليل دليلا لأنه يدل على المطلوب يرشد إليه سمي الدليل دليلا لأنه يرشد إلى مطلوبه ويدل عليه. فان كان الحكم الفقهي يدل عليه عن طريق هذا الدليل أصبح الدليل اصلا في المساله مفهوم تفضل يا عبد الله بن عبد الله بن كلمة الدليل كلمة النص عند الفقهاء لما تكلم في الفقه ونص المساله كذا يفهم ان هذا أصل الحكم الفقهي الذي اخرجته من هذا النص لماذا جيء بكلمة النص مرادفا لمعنى كلمة الأصل كلمة النص مأخوذة من منصة العروس العرس لما تدعى لعرس تدخل كلام دقائم المنظور مثلا أنا مش بتحق يعني مكتوب فرسان عرب قال المنظور قال هذا كلام ماخوذ من منصة العروس إذا دعيت إلى عرس ستعرف العروس من دونها من دون أخواتها من فين من المنصة فكأن المنصة نصت على أصل العرس فسمي النص نصا لأنه ينص على الحكم الشرعي يبرزه يوضحه يبينه فساوى كلمة الأصل طب هل عندك شيء ثاني يا أصولي يساوي معنى الأصل آه قال قد يستعيد الفقيه عن الأصل بقاعدة مستمرة فقال الأصل عندي يساوي القاعدة المستمرة لن يجي الاصول يقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهواجب هذه قاعدة غير منقوده مستمرة على طول الدوام ما حكم الوضوء في الصلاة ونسي الفقيه ما أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح في أنه لا تقبل صلاة أحدنا إلا بطهور وقال للقاعدة المستمرة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهواجب هل تصح ولا تصح تصح فإذا قال الفقير والأصل في وجوب الطهارة القاعدة المستمرة كذا صح الاستدلال يبقى الأصل يساوي القاعدة المستمرة ووصفت بالمستمرة لاستمرار وجودها على طول الدوام مش واحد بكر يقول لي هذه القاعدة فيها ناقب. لا يبقى في الترادف بين الأصلي والقاعدة المستمرة أن تكون مستمرة على طول الدوام مستمرة البقاء في الاستدلال أيضا معنى اخير؟ أورده بعد بعض كتب الأصول بعض العلماء كالاسناوي وغيره قال في عملية القياس عندي أصل مختلف عن هذه الأصول القياس عند الاصوليين كما سنعلم رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعله تجمع بين الفرعين ثاني عشان اقول القياس صحيح لازم يتوفر فيه الاركان التي وردت في التعريف رد فرع ليس له حكم كالنبيذ فرع يجيب حكم ايه ليس له حكم على حكم لفرع موجود الخمر يبادل الفرع الذي له حكم وحكم الحرام موجود بعلا تجمع بين الفرعين السكر فبالأصل في تحريم النبي يقول الفقيه حرمة الخمر فأصبح الصورة المقيس عليها اصلا في المسألة فهل يصح أن تكون الصورة المقيس عليها دليلا آه لي ما حرمة الحشيش تعرف عند فقهات الحشيشة ما حرمة الحشيشة نقوله الصورة المقيس عليها وهي الخمر جماعه الطيبين يقول الخمر فرع يا عم الشيخ مش دليل أقول لا الخمر أصبح دليلا لما قيس عليه بفرع ليس له حكم لأن معنى القياس رد حكم ليس له هه رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الاثنين فاصبح هذا الفرع بحكمه اصلا في عملية اخرى فقال العلماء قالوا الصورة المقيس عليها تصبح ان تكون اصلا في عملية القياس الاصل بمعنى الدليل الاصل بمعنى النص الاصل بمعنى القاعدة المستمرة الاصل بمعنى الصورة المقيس عليها معنى خامس عند البعض قالوا قد يصلح في المسائل الفقهيه لفظه الراجح ان تكون اصلا ليه قال لأن الراجح ينتج بعد دفع للتعارض بين الاراء انا مش هوصل للغايه ده إلا لما ازيل التعارض الموجود بين الراي والراي الاخر كده بهذا الدفع أصل إلى أي شيء الحكم الشرعي معايا ولا نيمين. حاصل للحكم الشرعي عن طريق دفع التعارض بين الاراء رجحت رأي من رأي. وصل الجمعة يتارجح بين الوجوب والندب. بعض الأئمة من ذهاب الأربعة اختلفت إلى مذهبين. مذهب قال بالوجوب ومذهب قال بالسنية. لما اقول الراجح عندي كذا سواء كان الوجوب أو السنية يبقى إذن الراجح هنا أصبح دليلا للحكم في تطبيق غسل الجمعة كذلك فالراجح استعير بدل كلمة الدليل لما أقول لك والدليل في قضية مثلا وجوب غسل الجمعة أو سنية غسل الجمعة أنه الراجح بين الرأيين صح ذلك عند الرسولين ده يعفيك من ندعة الحديثة التي تقول دائما طالما أن المسألة فيها نص لا يعدل عنه وإذا كان في المسألة لا يوجد نص إذا ما عدل عن أي رأي لامام وكأنه يلوح بكلمة النص القرآن والسنة لما تعرف معنى كلمة أصل ستعرف أنه سيدخل سيدخل في كلمه الدليل ما ليس بنص كالقاعدة المستمرة كالراجح هذا قول فقيه، كالقياس الموجود كالعرف ربما كفدا للذريعة كالاستحسان كأي من الأدلة التي لا تكون فيها قران ولا سنه مع العلم أن هذه الأدلة لا بد في ظهورها أن تستند إلى القرآن والسنة أن إلى القرآن والسنة قبيرة الموسيقى أنا هأمثل بالقضايا الخلافية من باب التعليم فقط أنا أدين الى الله عز وجل بحرمة الموسيقى وافتي بها من سنين منذ أن تعلمت أن الموسيقى حرام لكن لما أسأل على الدليل بصفة دراسة الأصول يختلف ذكر الدليل عما سواه خلاص واحد يقول الموسيقى حرام بفرد الدلاء، وواحد يقول الموسيقى حلال بفرد الدلاء، لان الموسيقى من مسائل مختلف عليها، مثلا إجماع. طيب حرام ليه؟ علماء الأصول يقولوا في الموسيقى حرمة الموسيقى سدا لدريعه… سلب الإرادة. طبعا قد تكون ديدا ومرتبا. سدا لدريعة سلب الإرادة، والإرادة بالاتفاق شرط في التكليف فمن سليب منه إرادته فلا تكليف عليه سوى من المجنون سوى المجنون تماما واستدل على ذلك عند الشافعية وعند الحنابلة بأن من سمع الموسيقى دندن دن معها قال الشافعي يطرق بقدمه ويهز برأس فكذف على الشافعي هذا دليل إلى سلب بإرادة السامع بما سمع واحد يقولون ما في نصوص كثيرة لو دخلنا في الأصول لن تجد نص بالحصر يدل دلالة صريحة قوية على حرمة النساء والدلالة الصريحة القوية لها أصول عند علماء الأصول فعندهم أقوى قضية تجد الزرائع أقوى من نصوص كثيرة جدا وردت قد تكون في البخاري ومسلم هذا ليس ربا للنص هذا ليس برد للنص ده مش رد النصوص. احنا ما تقولشين الشيخ برد النص لا احنا بنرد دلالة النص اللي بترد ايه دلالة النص دلالة النص النص ثبوت ودلالة الاصول بيقسم النصوص كده ثبوت النص اه ثابت في البخاري صحيح ما اقترفنا عليه دلالة النص قد تختلف ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا يوم الجمعة من هذا فقمان شرعيان يوجد في <تصفيق> أفهم <تصفيق> بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه وبعض خرجت الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة مالكية وحنافه مالكية وشافعية وحنابلة من نص عائس عند البخاري إلى حكمين شرعيا فريق قلب الوجوب لأنه أمر صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيروا وفريق قلب الصنية صنية غسل الجمعة لأن الأمر هنا كان الأهل العباء فإذا انتفت صفة العباء منهم انتفى الحكم وكأنه أمر مقيد بالصفة وعن النص ثابت عند الفريقين ثبوت النص شيء والدلالة التي تنبني على النص شيء آخر فمن نتحدث فيه الدلالة صلب علم الأصول الدلالة ثبوت النص القرآن علماء القرآن والسنة علماء السنة صنعة الأصول في الدلالات صنعة الأصول في الدلالات الحركة فأصول الفقر يتكلم في الدلالات فقط أما الأدلة الثابتة القرآن، علماء القرآن أغنى للأصوليون عن دراسة القرآن علماء السنة أما الحديث أغنوا أهل الأصول أن يدرسوا السند رغم أن عندنا مباحث في علم أصول الفخة تغتص بدراسة القرآن وبدراسة السنة لكن نتيجة علم الأصول في دلالة القرآن ودلالة السنة قضية تعريف كلمة الأصول احنا أفرضنا فيها الكلام لأن ما سيأتي تباعا سيكون مجمل لكن انبسطنا الكلام في الأصول حتى يكون كنموذج أي تعريف يأتي بعد ذلك سيكون على هذا النمط لكن مش هنفصل ذا في الصلة الموجودة والأمثلة اللينائية واللينائية هذا شطر التعبير التعبير في اللغة العربية هو الجمله التي لها معنى تام يعبر بها على معاني ستسمي التعبير مجموعة من الألفاظ يعبر بها على معاني قالت تعبير أصول الفقه دي إيه؟ تعبير علم التفسير سوي ايه علم التعبير يعني مركب من أكثر من لفظتين أفرادنا في التعريف الأول كلمة أصول فالتعالى أن نطبق هذا الكلام على كلمة فقه ما أصول فقه أصول فقه الفقه عند اللغويين عند علماء اللغة نقولنا في الاصطلاح علماء اللغة قالوا الفقه بمعنى الفهم ومنه قول موسى عليه السلام وحل العقدة من لساني يفقه أن يفهم ومنها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين من نعم الله به خيرا يفقه اي يفهم في الدين الاصطلاح قالوا الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه واحد يقول لي في اللغة معنى واحد بس لا عند علماء اللغة ثلاث معاني لكلمة الفقه لكن في معنيين ما لهم تأثير في الخلاف عشان كده ما ذكرتهمش معنى بأن الفقه هو الفهم الدقيق ومعنى أن الفقه هو الفهم النسبي والمعنى المختار أن الفقه هو المعنى المطلق الفهم المطلق وهذا الثالث هو المختار من علماء الأصول أن الفقه هو الفهم المطلق الفقه عند علماء الأصول يساوي العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية على نفس طريقة تعريف المعرف يتعرف المتعرف لو نعرف اصول نعرف فقه وبعرفنا بعرفنا كلمه اصول فقه كده؟ تعريف المكونات تعريف المحترزات مكونات معنى محترزات التعريف ما يكون داخل في التعريف فنعرف اصول بمفردها وفقه فقه بمفردها نحط التعريفين يا مبارك يبعرفنا اصول فقه طب هذا المذهب هل يصلح ان طبقناه في تعريف الفقه اي يصلح في أي تعريف فاذا عرفت العلم وعرفت الأحكام وعرفت الشرعية وعرفت العملية وعرفت المكتسب وعرفت الأدلة وعرفت التفصيلية يبقى عرفت إيه انفت لكن هو سطر بهذه الصورة قد يكون مستغرب على طلبة العلم ما وأنه أول مرة يدرس دراسة أكاديمية دراسة من الهيئة كالجامعة تماما فهو مستغرب هذه التعريفات يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبه من الأدلة التفصيلية انا عايز اقرب كلمه الفقه عشان اجد الصله بين الفهم وبين العلم بالاحكام في السطر انا قلت ده العلم تعني عرف كلمة كلمه ونفس الطريقه العلم في اللغه والعلم في الشرع اي تعريف عندك في الاصول عشان تصل بيه الى حد جامع مانع من على الاسر في الاخر الحكم حكم إذا وصلت للحكم الشرعي وقلت هذا واجب هذا سنة هذا مباح هذا مكروه هذا حرام أصبح الحكم الشرعي بالنسبة للمكلفين يقين خلاص يبقى لك بد من الأداة الطريقة اللي وصلت بها للحكم الشرعي قد تقبل وتقبل لكن عندما تصل للحكم الشرعي ممكن شغل كلمة واحدة ومن حديث ياسر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر عندما قال النبي صلى الله يأتيني أحدكم بالحن من حجتي من الآخر فإن كنت قد قضيت له له وإلا فهو قضاء من النار الحن الحجة معناها قد يكون إن هذا الذي يلحن في حجتي ليس بصاحب حق لما يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم ولحق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا مش عامل به فلا وربك لا يؤمنون كده تعلمنا من هذا النصوص ان الوصول للحكم اذا وصل المفتي او القاضي للحكم وجب العمل به. طب هتصل لي الثاني من التعريف الجامع المانع لتحديد المسترح نصف البرهان قاعدة من قاعد المنطق تحديد المسترح احدد المسترح لبنى وصلت النص الاثناء انا حسبت ايه أول سطر في كتاب ربط المازر، ربط المازر من الكتب اللي هي يعني كثيرة في علم الأصول لأن حنبل، واحنا بنزعم إننا حنبل، سطر فيه يقول ابن قدامة أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. يعني ايه يعني العقل لما يعوز يفهم معينة. يحدها يعرفها ويحاول يثبت هذا التعريف الذي وصل إليه يبقى هو كده أدرك تهم عايز أدرك معنى كلمة الواجب يبقى أنا هعمل تعريف للواجب مانع جازم وأحاول أثبته يبقى ده حد وبرهان فأطلعوا لي القاعدة أقول لي كده تحديد المصطلح نص برهان نصف الإذبات يعني لو طالب العلم حدد من البداية مصطلحاته سيصل للغاية لا محل لأنه يجب الجهد للباق عليه قليل نفروب فالعلم في اللغة إدراك المعلوم على حقيقته فتذقى للجرجان في تعريفاته إدراك المعلوم على حقيقته والعلم عند الشرعيين على دربين علم ضروري وعلم مكتسب العلم الضروري هو العلم اليقيني الذي تردعن النفس الى التصديق به. تضطر يعني النفس تضطر الى تصديقه كالعلم بالحواس الخمس كالعلم بالمتواترات كالعلم بالله تعالى علم العقائد النهارده العلم بالحواس الخمس محدش يقدر يقول لي النار لا تحرق ماذا كده؟ نظرتك النار حد النفس انك تثبت ان النار حريقة ماذا كده ولا؟ ولا حد عند النار غير حريقة مش هايخ حد عند النار غير حريقة عرفتك في الماء تتجرب ماذا كده؟ فالعلم بالحراسة الخمس علم تضطر النفس الى تصديقه العلم المتطرات نسمع ان هناك بلدة تسمى بغداد تعابها الله المسلمين مرة اخرى ولم ولم نذهب إلى بغداد هل يستطيع إنسان لا يرى بغداد أن ينكر بغداد أصبح متغاكر بالنسبه لنا خلاص لذلك العلم بالعقائد علم فطري لحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة على كلمة لا إله إلا الله العلم المكتسب من اسمه هو الذي يحصل بالكسب والدراسة التمحيز المدارسه التعهد فباقي العلوم خلاف لعلم الاعتقاد يعني باقي العلوم علم الفقه اه علم الاصول اه علم التفسير اه علم الحديث اه علم العربيه اه اي علم شرعي بخلاف علم العقيده ثم علم مكتسب لما قلت العلم بالاحكام الشرعيه اذا إذن فأكتسب الفقه بالاحكام الشرعيه هذا معنى كلمة إلم بكتسب سأكتسب الفقه بالأحكام الشرعية سأكتسب فهم الأحكام الشرعية لأن الباء هنا للمصاحبة بالأحكام العلم بالأحكام الباء على أنواع من ديالب استخدام حرف الباء عند الأصوليين عندنا بات كده اسمه دلالات الحروب يترضي ببليل على إيه فالباء في كلمة الأحكام هنا ببليل للمصاحبة أن العلم هذا لا يكتسبه إلا بمصاحرة الأحكام طب إيه هي الأحكام عم الشيخ كلمة جمع لما أرجع أكشف عليها رفت على لسان عرب مش لا لها معنى ولازم اردها إلى مفردها مفردها حكم وحكم كلمة أصلية لا زائد فيها فأكشف عليها باب الحاء من على فكرة الكشف المعادن يختلف بطريقة كل معجم فأنا ذكرت الطريقة المشهورة عند الناس ما وأن هناك من المعاجب, المعاجب ما يختلم في الكشف عليها كان معجب العين خيزنا أحمد هو يقسم الكلمات فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة أي كلمة هتكشف عليها لازم ترجحها إلى ثلاث بروس دول فسمي معجب العين بالعين مثلا لأنه يبدأ بالكشف بعين الكلمة فكلمة فهمة هتكشف عليه على الكهف يبدأ بالكهف ثم يأتي للفاء الحاء، ثم يأتي للمين الأخير. القاموس المحيط يبدأ بذنب الكلمة، ثم كاف الكلمة، عين الكلمة، ثم فاء الكلمة. فكل معجم له طريقة في الكشف. المعجم السائد لسان العرب كان على غير ما هو موجود الآن، لكن رتب في منتصف القرن الماضي من قبل أئمة كبار. كانوا في دار الكتب المصريه رتبوه في طباعه جديده فسروا للطلاب فقالوا يوشك دفاع الكلمه وعين الكلمه ولام الكلمه اسهل لطالب العلم مره تيجي الطالب طلع عين الكلمه فين هيقعد بسرعه ها... على الصرف ده باب تاني تاني لمست هذه بدأت ترتب لسان العرب لا وأن لسان العرب هو أكبر معجم يحتوي على أكبر عدد من الكلمات التي تتعين طالب العلم إلى سيما في البداية من التحصيل ونشف على كلمة الحكم تجاه بالحاء والكاف وما يثالث هما المين وجد أن الحكمة في اللغة بمعنى المنع بمعنى المنع حكمت على فلان بكذا أي منعته من خلافه قل حكمت على فلان بالسجن عاد الله اياكم منه اي منعته من الحريه طب عند علماء الشرع قالوا المنع هذا يتمثل في خطاب الشرع واللي يمنع الشرع ليس لاحد على وجه الارض ان يمنع أبداً حتى النبي صلى الله عليه وسلم وما منع النبي صلى الله عليه وسلم الا بالوحي لان السنه وحي مفهوم فقالوا الحكم هو خطاب الشارع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف والذي أتى على ثلاثة اقسام الحمد لله إما اقتضاءا أو تخييرا أو وضعا خطاب الله تعالى قرآن أو سنة رب الله تعالى قرآن أو سنة الذي يتحقق فيه موضوع المنع إما على سبيل الاختفاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء معنى اللزوم. الإخفاء معنى اللزوم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليم حاجة مما قضيت أي ألزمت وحكمت وَقَضَعَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُهُ أي وَأَلْزَمَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُهُ التخيير هو ترك الانسان بين افعل ولا تفعل يسيبك تخطار والوضع تنصيب علامه على الحكم مش أحكام وضعية من المحاكم اللي وضعية تأكدنا لا من هذا التعريف خرجنا بالأحكام أحكام من اللزوم وأحكام من التخيير وأحكام من الوضع ازاي تعالى في كلمة الاقتضاء خطاب الله تعالى على سبيل الاقتضاء لما يأتيني خطاب من القرآن أو السنة فيه الزام المستقصي لنصوص القرآن والسنة سيجد أن هذا الالزام على أربع أنواع وفي خمس هذا الإلذام أربع أنواع إلزام بفعل جازم وإلزام بفعل غير جازم دمعين وإلزام بترك الفعل تركا جازما وإلزام بترك الفعل ترك غير جازم